أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة نتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء ونرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا أتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما جعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يوم حق للرحمة وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعط الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وقال الرسول يا ربي انا قومي إن, قومي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا ربي انا قومي, إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعل وكفى بربك هاديا ونصيا